الشكر للعزل ألف كبير الفنان محمد عصاب هلأ بكل الأجويد ونعيش مع أروع أغنية وصاحب أغنية صامد يا غالي ويا ابو العز تكفل الجوال ما تكفلش الجوال بدنا نفرح ونسمع الكف للأستاذ الفنان الكبير اكرم حسن هلأ بكل الأجويد ياريت هيك تفضونا بس الساحة شوية عشان يكون هيك يعني ها يكون الشيش كويس ها حابعي بفضونا الساحة حابعي بها ياريت دائما الساحة تكون هيك عجل اشي عشرة ايه <تصفيق> <تصفيق> خير يا حبايبي يا وان شاء الله دائما مبين على خير يا رب يا رب الف لعريسنا, لعريسنا وحبيبنا, وحبيبنا رأفر, رأفر, رأفر لا مشوي, مشوي جميعا, جميعا نشكركم على حسن الضيافة نتمنى له ان شاء الله, الله حياة زوجية سعيدة وبشكر اخويا وحبيبي, وحبيبي الأستاذ الفنان الكبير جمال النجار على كلماته الرائعة وبشكر كمان الفنان حبيبنا نايف أبو عياش وكل الإخوة الفنانين مشاركين بعد الحفل أهل وسهلا بالجميع نتمنى تشاركونا وتشجعونا يا حبيب فرق المشقية كمان موريح وريها وريها اي اي اي اي نا اي اي يليلي يلي علمش بينا قلت لهم أنا قلت لهم قلت لهم أنا من الأرض. همهد ابو عمار بالحف عمران وريش عجب همهد ابو عمار بالحف عمراني احنا معان تتعود الضال والله شبينك عالي احنا بنا نقول شغلة صغيرة بس, صغيرة بس. اللي بيحب ابو عمار سايق علي كلنا بكرام انا روح الشيدة ابو عمار قلت كلنا نجد مع بعض واحنا كده ميهم حصاب نسمع الزيافة الحلو مع بعض حبايب ابو عمار يا عمي نسمع الله اكبر الله اكبر Yallah, يلا يلا يلا يا hei hei hei هي عايزك تسافر كده تقوم مع بعض هي هن Hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei hei Salii yä jäädäni yä abu عمار Wohna maa Tadjauudin يا, يا ابو joo, joo, joo, تدعو joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, He's off. اللي يدير البلعاسة هم إسمه الله محكم ما بابي هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه هيه of oh Somer, alamama. Sukran, sukran, sukran, Hei, hei, hei. بنغني مع بعض اه اه, اه, اه, اه, اه انا ونايم مع بعض يلا نغني مع بعض تردوا ورايا ابو عمر صرح تصريح يا جبل مهي الزكريع ابو عمر صرح تصريح يا جبل ميه الزكريع ابو عمر صرح تصريح يا يا جبل مهي الزكريع يا ابو عمر ميه ساه الله محرم الله محرم الله محرم اه يلعبوا الله بيصلي النبي صلي النبي عامره هلا هلا هلا يلا مع بعض هي هي هي هي هي رشاي ارض العلاش يا ارض العلاش يشفا مريحه الهج ja jää, jää ardi laske, ardi laske. Ja jää, jää ardi laske, ardi laske. Vapaamme marsan rähtässä riippu, ja jää, jää اجمل باقة ورد من مصر اجمل باقة ورد من مصر من واعلة في صمرا ومن كتائب شهداء الاقصى لابن لابن كتائب شهداء الاقصى رافت وشويش شويش هلا بطل الاجوي اجمل باقة ورد اجمل باقة ورد اجمل باقة ورد من قائد كتائب شهداء الاقصى القائد الكبير المعلم اشرف ابو جراد ابو الرايد هلا والاخ سمان ابو الديب هلا بكل الاجويد وفقرتنا مع الاستاذ الكبير اكرم حسن. Se مع زي زي زي زي الله الله الله, الله, الله في مثل العمر في الصدر محلا، الله يحروا في الوطن مثل العمر في الصدر محلال الفات فلنسطيني الحبيب مغلى الوطن مغلى فضصح. الفاق من صديد الحبيب مغلى الوطن مغلى والله لما توحده كان الحجر مقوى والسين سؤال سجين امتى الفجر الكان والطا طلعت بدر والطا طلعت بدر على الشقيق ابو عنار فتراه وياك يا اهل المراجي واللي يا اهل لنشي <تصفيق> من محمى والنور, والنور النبي وقدسنا مصراء. حبك حب في قلبي يا وطن ويدي ويدي على سلاحي حبك حب في قلبي وطن على السلاح بحلم ابرايات النصر وتكمل الكراحه يرجول دبكم من جنشه يرجول دبكم من وصلنا <سؤال> راسها <صفا> <سؤال> وطرحت <سؤال> وطرحت عروس <سؤال> مزين وطرحت عروس <زياني سؤال> <وطرحت عرم زياني وطرحت> Islamiämmä, يا Islamiämmä, vattaa. Islamiämmä, vattaa. Islamiämmä, وجهك عربي ما يتبدل وعيونك فلسطينية عمر الثورة ما تتحول عن هويتها النضالية وجهك عربي ما يتبدل وعيونك فلسطينية عمر الثورة ما تتحول عن هاويتها حن ضلييه هيك <تصفيق> منحل <هلو> وانت المسعل انت <تصفيق> منحل وانت المسعل بص زيتون عربي ما يتدل وعيونك فلسطينية عمر الثورة ما تتحول عن هاوي عن ضلييه وجهك عربي ما يتدل وعيون فلسطينية عمر الثورة ما تتحول عن هاوي عن ضلييه منهل وندي المشعل منهل وندي المشعل وي شباب دار يا عمي هلا هلا الله محمد الله يلا نسمع الزعفه الحلوه مع بعض ايه Halla maahimme. Tämä on maan jokapäiväinen. Tämä on maan jokapäiväinen. Tämä on maan jokapäiväinen. Tämä on جزايزنا دي جنابي الجزايزنا دي ما يتبدل وعيونك فلسطينية هي هي هي عمر الثوره ما بتتحول على مشعد للمنهل وللمشعد سايق عليكم النبي افضل عريس مع بعض فصائل <تصفيق> المنظمه التحرير الله الله الفلسطينيه اسمع اسمع للعريس رحبه ولا انت مسوي جميعا اهلا وسهلا بيكم يلا روح يلا روح شلال الثورة شلال والجيل يقلب اجيال شلال الثورة شلال والجيل يخلي في اجيال شلال الثورة المستقبل يا عربي ما يتبدل عمر الثورة ما تتحول عن هاوي تهند وجهك عربي ما يتبدل وعيونك بالصيديه عمر الثورة ما تتحول عن هاوي تهند ضبيه المنهل وإنت <تصفيق> المشعل إنت المنهل وإنت, وإنت, وإنت بص زيتونة يلا روح يا <تصفيق> شعب هيا عدي هيا ابو عدي هلا هلا يا ابن جزائزمار بجنابل جزائزمار قصيده وبدنيه وهيك عربي ما يتبدل وعيوني وانا الصيديه اعمل الدوره ما تتحول على هاوي تهدد علي عشان يا عربي ما يتبدل وعيوني وانا ما تتحول على هاوي Lähtööni, lähtööni, lähtööni, ja minä lähtöön. يا اهل باقيه يا اهل ديا اليوم اليوم اليوم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 minä olen minä minä olen minä minä هي ابو عبره نستعر كفش لابو عبره حبايبي عشان بلادي فأيد <تس Control> يا الابي قائد العاصي قائد العاصي من قلبي داحية من قلبي داحية مفرح و اتغني يا عاشت بلادي الادي عاشت بلادي الادي وعاشت ايديها العظيمه عظيمه وي في قلبي تحيه ليك من قلبي من قلبي راح ونغني يا فلسطين ونغني يا فلسطين يلا فلسطيني فلسطيني فلسطيني وحنا نحبيه يا فلسطيني فلسطيني فلسطيني وحنا نحبها لضيا فلسطيني فلسطيني Häiriö! Hääiriö! Hääiriö! Hääiriö! Hääiriö! Hääiriö! ومعانا نخبة من الفنانين ويريت فضونا الساحة شوية